بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الغيب مما تصفون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في غضحة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على تقنامك المال أن يقدم لكم هذه المال طيب السلس الأن أفضل كولي طيب الحمد لله وبعد في درسنا الخانس في درسنا السادس. نرسل طلسة الإسلامية نبدأ معا من حيث انتهينا في المرين انتهينا عند الجميع طيب وانتهينا فيها إلى سام <تصفيق> المؤلف عن المجاز والحقيقة وتقسيمه فيه. مع المجاز الذي هو بالزيادة بالنقصان وبالنقل والاستعاره طيب الخاص الأول نبدأ الآن مع كلام المؤلف في الباب الذي بعده الأمر باب الأمر قال الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الأمر في اللغة يطلق ويراد به الشيء ويطلق ويراد به الطلب الأمر الذي يراد به الشيء كقولك رأيت أمرا منكرا فإن هذا يجمع على أمور أما الأمر الذي هو الطلب فإنه يجمع على أوامر كقوله تعالى قل إن الأمر كله لله هذا يحتمل أن يكون من الأمر الذي هو الحال، ويحتمل أن يكون من الأمر الذي هو الذي هو الجزم في الطلب. ثم هذا من حيث اللغة. الأمر مصدر أمر يأمر أمرا إذا خاب وقوعه، ثم يعرّف الجوانب. الأمر الصلاح الاصوليين الأصوليين فيقول والأمر استبعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب استبعاء الفعل بالقول هذا ليس حاصرا بل استوارت عند الاصوليين أن استبعاء الفعل يقوم بالقول وغيره صريحا أو إشارة أو كتابة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا ظاهر ومسائل في الديات ونحن ذلك هذا من إيقاع الأمر بالكتاب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ذلك الضابط ذلك الضابط ممن هو دونه أي يجب أن يكون الآمر أعلى من المأمور يجب أن يكون الآمر أعلى من المأمور فاشترطوا العلو للآمر وهذا محل خلاف بين الأصوليين هل يفترض في الآمر العلو أم يطلق الأمر على مطلق طلب الفعل مطلقا. المناطقة أهل المنطق يعني يقسمون الطلب إلى ثلاثة أقسام من الأعلى فهذا يسمى أمرا ومن الأدنى فهذا يسمى دعاء ومساويا كأن يطلب القرين من قرينه شيئا كأن تقول لزميل نوني الكتاب فهذا يسمونه التماس إذ كان من الأعلى قالوا هذا أمر وإن كان من الأدنى قالوا هذا دعاء وإن كان من المساوي قالوا هذا التماس لذلك نقصى أن الجوين يذهب مذهب أغلب الأصوليين أن الأمر يختص ممن هو بالأعلى فذلك هو الأمر. بعض الأصوليين يقولون الأمر هو مطلق للطلب مطلق للطلب يقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أي يستدعي ذلك الفعل الذي يريده الأمر ممن هو دونه أي تحته في المنزلة على سبيل الوجود أي على سبيل الجزم، على سبيل التأكيد، على سبيل التحقيق، ستدرج عليه، استدرك عليه أن ذلك القيد كان في عين يعني ليس من الضروري أن يذكر ذلك القيد، يعني القيد الأول واجب لغير مذهبه، فإن الأمر يكون من هو أعلى، يشتري الرضة هل عرفوا؟ لكن هذا القيد لا لا يعني لا معنى له، قال لأنه قيد مستنفا عنه. لا حاجة به لأنه يخرج الأمر الذي لا يخرج جزم ويخرج الأمر المطلق هناك أمر لا يخرج جزم في الشرع الذي يدل على الندب هذا نوع من أنواع الأمر فتأنه هنا يعرف الوجوب أمر الوجوب فقط مرة هو هنا يعرف الأمر فالندب حقيقته صمت من أصمات الأوامر كما عرفناه سلفا لأنه ما أمر به الشرع أمرا غير جازم فلما يقول على سبيل الوجوب هو هنا يخصص ما لا حاجة فيه إلى لا تفصيله لأنه لا يبحث عن الحكم بل يبحث باحث لغوية في الأمر واضح هل صيغته إثنى؟ قال الرملي في شرحه على الورقات ولا يقصد بقوله صيغة إثنى الاستقصاء بل يقصد التمثيل لمعنى أنه لا يقصد الفعل الثلاثي. الأمر من الفعل الثلاثي ضربة اضرب لكن لو كان الفعل رباعيا مثلا سيكون فعل القلقل رجرجة رج رج لو كان الفعل خماسيا أو سداسيا أو نحو ذلك لكان الفعل للأمر منه يصار يعني هو لا يقصد ذلك على سبيل الحصر أنه لا صيغة الأمر غير يفعل بل يقصد مطلق فعل الأمر فلو قلت أن الفعل استعمل تقول استعمل استفعل هذا ليس يفعل ذلك أن مقصود المؤلف ليس الحص ولكن التمثيل فقط يمثل لأن صيغته فعل قلت قال المحلي قال الإثنوي في شرحه على المنهاج أن الأصوليين اختلفوا في صيغة أترك وكث أو كف. اترك و كث هل من الأمر جمهور الأصوليين أن الفعل اترك إنما هو للنهيل للأمر وإن كان في اللغة فعل أمر وإن كان في اللغة فعل أمر فإنهم قالوا أن الفعل أترك و اكث أو قالوا أنه فعل ترك انخلاف بعض الأصولين أنه قالوا أنه من الأمر. فإذا الحاصل أن أي فعل أمر كان يدل على الوجوب أو غير الوجوب فهو يسمى أمرا عند الأصوليين ثم يبحثون في معناها أنه هو على الوجوب أو غيره أي فعل أمر كان من الثلاثي أو من غير الثلاثي سواء من الثلاثي المجرد أو المزيد أو من الرباعي المجرد أو المزيد أو من غير ذلك من أنواع الأفعال إلا أنهم اختلفوا فقط في أطرق وكفة هل هو فعل أمر على ظاهره أم هو نهي على معناه وصيرته فعب أيضا استدرك على المؤلف أنه يذكر الفعل المضارع المقروم بلام الأمر وهذا ذكرناه في الوجوب احنا ذكرنا فاكرين ذكرنا أساليب الوجوب ذكرنا ثلاثة أو أربعة وذكرنا في النهج ذكرنا أساليب معنا يفهم منها الأصول الفقيه وهو يقرأ القرآن ماذا ما مراد الشارع من الأمر فقول على فلينفق أو لينفق دو من ساعة لينفق هذا فعل أمر مجزون بلا من الأمر فإذا لو كان المصنف قال وصيرته إفعل والفعل مثلا لكان هذا أكثر حصر وصيرته فعل. ثم أذكر بقى حكم ذلك الأمر وهي عند الإطلاق أي الصيغة يفعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي على الوجوب فقولي تعالى أقيم الصلاة هذا الإطلاق ولا يوجد قرينة تصرفه عن أصل معناه الذي وضع له وهو الوجوب بخلاف مثلا صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة نذكرنا من اساليب الوجوب المصدر النائب عن فعله بين كل أذانين صلاة أي بين كل أذانين صلوا صلاه هنا مصدر ينور عن فعله دو فعل الامر صلوا ثم قال في لمن شاء فهذه القرينة تصرف الأمر عن ظاهره الذي الوجوب إلى الندب أو الإباح وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينه تحمل عليه أي على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النذب الذي هو الاستحباب أو الإباحة إذن قد يتعلق بالأمر قليلا تصرفه إلى معنى الاستحباب او الإباحة من القرائن الصارفة للأمر عن ظاهره مسألة عند الأصوليين يعانونون عليها بالأمر بعد الحظر الأمر بعد الحظر فقاله تعالى فإذا حللتم فصفادوا بإجماء علماء أن الأمر بالصيد في هذه الآية ليس للوجوب بل هو للإباحة لا للنبض بل هو للإباحة لما لأن ذلك الأمر ورد بعد حظ أنه كان حضر على المؤمن الصيد ومنحور. وفق تعالى فإذا تطهرنا سعتهن من حيث أمركم الله نقل أحد من العلماء أن إكيان المرأة بعد طهريها واجب. بل حمل ذلك على الإباحة أي إذا تطهرنا وبيح لكم أن تأسو أن تأسو نساءكم. لأنه يدخل تحت قاعدة انه أمر بعد حر فكل أمر تلا حظرا فإن ذلك يصرفه عن وجوبه إلى الإباحة ثم يذكر المؤلف مسألة أخرى فيقول ولا تقتدي التكرار على الصحيح التكرار بفتح اكتاء وكسرها صحيح لا تقضي التكرار على الصحيح أي الصيبة يقصد أن صيبة الأرض لا تقضي التكرار على الصحيح وقوله على الصحيح إشارة منه إلى من الخلاف الحاصل بين الأصوليين لكنه كالمستقر عندهم أن الأمر لا يقضي التكرار وهذا ما ذكره ابن السبكي في جمع الجوانع أي أن الأمر في إقامة الصلاة أصله لا يدل على تكرارها بل لو أدى صلاة واحدة لأدى الأمر وانتثل وحصل له الإجزاء وبرئت ذمته. أما تكرار الصلاة فدل عليه دلائل مستقلة فقال ولا تقطدي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فجعل قرص التكلاف زائد عن, عن أصر زائد فلما تحصل نبق قريلة فدلك قول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فدل هذا أن الصلاة يصال من العبد باستمرار. ثم قال ولا تقطب الفوش، وهذه مسألة أخرى هل الأمر يقطب الفوش؟ أم التراخي اختلف الأصوليون ما المقصود بالفور؟ الفور الذي بها المباجرة يعني هل يلزم إلى الأمش أن يسارع العبد ويأتي بالفعل مباشرة أم يجوز له التراخي طبعا لا خلاف أنه انفعل مبادرا فهو أحسن وأولى لكن الكلام في الإجزاء الإجزاء يعني ضرائط الزمة يعني حصول مأموش هل لو فعل الفعل على التراخي يكون قد ترك الأول فقط أم يكون قد خالف الأمر هذا المقصود هل يقضي الفور أم لا ماذا الجمهور أن الأمر لا يقضي الفور أن الأمر على التراخي يعني يجب الإنسان أن يؤرسل الأمر طبعا ما لم يكن مؤقتا وحتى إن كان مؤقتا في الصلاة فإنه يجوز له أن يتراخي أن يتراخ عنها حتى اخر وقتها يجب ان يتراقى حتى اخر وقتها وان كان ذلك خلاف الاولى ما لم يخرج وقتها ذلك معنى ولا تقضي الفور وهذا له مظائر في السق كخلاف العلماء في الامر بالحج هو على الفور ام التراخي يعني هل اذا حصل الانسان مال وقدرة على الحج هل يجب في حقي الحج مباشرة هم يلوز له على التراخي فمنها الجماهير العلماء انه يجوز له انه يجب على الفور خلافا للشافعي انه قال انه على التراخي انه ان تاخر ولم يحج لم ياثم وعند الجمهور متى استحق وماتى استطاع يجب عليه الحج فان تاخر اثم فان حج ان حج سقط عنه فريضه ولكنه ياثم للتاخير فهذا مبني على تلك المساله المقصود بالفور المباثرة ولا تقوم بالفور ثم يذكر مسألة رابعة قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به وهذه القاعدة التي يقول عنها الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يمثل فيقول كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية في إليها إذا أمر الشارع بالصلاة وإن لم يأمر بالطهارة فلا يقول إنسان غير متربّد أنه يقيم الصلاة ثلاً للأمر بل الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به ويمثل الفقهاء على ذلك من فروع الفقهاء دائما نحاول نخرج الفروع على الأصول كما ذكرنا في أول من تخريج ذلك قول الملكية بوجوب مسح شيء من الوجه مع الرأس، وبوجوب غسل شيء من الرأس مع الوجه. قالوا يا له يتعذر وقد يفضي التكلف والعلة أن يستقصي الإنسان بداية رأسه الذي هو طبعا بداية من الشعر المعتاد. يعني حتى لو الإنسان أصلع مثلا عنده شعر على قصعة فقط لا يمسح على القصعة بل يمسح من بداية الشعر المعتاد. ولو أن إنسان مثلا شعره يصل إلى حاجريه لا يمسح على ذلك وليمسح من بداية الشعر المعفيد من بداية الشعر المعفيد فقالوا لكي يضمن إنسان تماما أنه مسح رأسه خاصة من عهد مالك وأحمد لأنه يجب أن يمسح جميع الرأس جميع الرأس يجب أن يمسح عند مالك وأحمد فلافة للشافة وعبي حنيثة فقالوا الحنابلة والمالكية مش يسم يجب له أن يمسح شيئا, من يمسح شيئا من وجهه من فوق الحاجب ليه؟ كي يتيقن كي يحصل الواجب سيجي في حقنه ذري وحين يغسل وجهه لا يتحرى بداية الوجه لا يصيب شيئا يسيرا من من مقدم رأسه كي يتيقن أن الوجه بالكليه دخل في الغسر فهذا مبني على قاعدة أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. يأكد أم يجب؟ يجب. وجب يجب. خلاص. فقال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالعمل والصلاه فإنه أمر بالطهارة المؤدية اليها نقول أن في ذلك أيضا تفصيل عند الأصوليين ظاهر كامل مصنف الإطلاق فالنوى الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به نقول في هذا تفصيل ذلك الذي لا يتم الفعل إلا به لا يخلو إما أن يكون سبباً أو شرطا إما أن يكون او أو شرطاً فان كان سبباً فهو لا يخلو إما أن يكون في الطوق أو خارج الطوق ما معنى الأصوليين السبب داخل الطوق وخارج الطوق داخل الطوق هو الذي جزء من ناهية العبادة كالنصاب في الزكاة هذا النصاب هي سبب فيه والحول سبب لوجود الزكاة على المكلف النصاب أن يتحصل لديه النصاب هذا السبب هذا داخل صلب العبادة داخل ماهيتها أم ام خارجها هذا يسمونه سبب في الطوق أي داخل العبادة او خارج الطوق كغروب الشمس لصلاة المغرب هذا سبب لوجوب لا تجب صلاة المغرب ابدا الا اذا غربت الشمس هذا يسمى سببا خارج الطوق فقالوا ان كان سببا في الطوق أو خارج الطوق فإنه لا يجب على المكلف أن يأتي به فإذا كان المؤلف غير حاصل إنه قال الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به نقول لا إن كان سببا فلا يكلف الإنسان أن يأتي به فإذا قالت على أقيم الصلاة فإنه لا يجب على العبد أن يفعل على شيئا لإيجاد السبب الذي هو غروب الشمس بل ينتظر حتى يدخل وقت الشمس سيقع السبب فيصلي طب ان كان شرطا قالوا إن كان شرطا فأيضا لا يخلو إما أن يكون شرطا في الطوق أي داخل في مهية العبادة او خارج الطوق داخل الطوق قد طهار في الصلاة قد في الصلاة هذا يجب عليه أن يأتي به كما ذكر المصنف طب ما مثال الشرط خارج الطوق قالوا دم من دم الحيض الحي والنفاس فهذا لا يؤمر العبد به لأن لا تؤمر المرأة مثلا أن تفعل شيئا يحصل لها النقار كي تصلي مثلا لا فإذا نقول كلام المصنف هذا له أربعة صور ليس في كل حال يجب على المثلث فيما يؤمر بالفعل أن يؤمر بما يجب به ذلك الفعل نقول لأن ذلك الذي لا يتم الفعل إلا به لا يخلو إما أن يكون سببا أو شرطا فإن كان سببا فإنه لا يجب عليه عرضا فكان داخل الطوق النصاب في الزكاة لا يجب على الإنسان أن يجمع نصابا كي عليه الزكاة بل يحصل له اتساقاً لو أتم النصاب يدفع الزكاة وإن كان خارج الطوق ذلك صرف كغروب الشمس او زوالها للظهر فله لا يطالب به أما ان كان شرطا ذلك الذي لا يتم الواجب الا به فأيضاً لا يخلو إما أن يكون في الطوق الطهارة للصلاة وكسرجة العورة للصلاة وكاستقال قبل كل شروط الصحة فإنه لا به إذا هذه الصورة الوحيدة التي يأمر بها العبد إذا أمر بالفعل لكي يتم أما ما كان خارج الطوق كالنقاء من دم الحيض والنساء للصلاة إن لا يأمر به قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم بالفعل إلا به كالأمر بالصلاة إن الله أمر بالطهارة في المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمورو عن العهدة وإذا فعل يخرج المأمورو عن العهدة أي إن فعل الأمر على الوجه الصحيح أجزاه فلن يطالب به مرة أخرى وصدر منه ذمته فلا يتجبر عليه القضاء ولا الإعادة كما ذكر خلاص إذا هذا اسمه أداء إذا فعل المأمور على الوجه الصحيح طبعا يخرج ذلك المأمور عن العهدة أي يخرج من زمته ولا يطالب به مرة أخرى تنبيه تنبيه هذا من كلام الجوين هو مصدر نبه ينبه تنبيها تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ من الذي يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ من المطالب شرعا بفعل المأمور وتجنب المنهي عنه ومن لا يدخل؟ قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. المؤمنون تقلت على أقيم الصلاة. هذا يشمل كل مؤمن وأيضا هذا الكلام يخصص بما خصفه للرمل الرملي في الشرح قال إلا فيما اتصف بما يمنع دخوله في العموم كغير المكلف المؤمن الصب المسلم هذا مؤمن خلاص لكنه لا يدخل في الفطار بل يكون في حقه نذبا وكالمكره المؤمن أرضاً لا يدخل في ذلك كفاقد الطهرين هذا الغير مؤمور شرعاً بالطهارة يصلي على حاله من غير الطهارة وكالعريان الذي لا يجد ما يسر به عواته يصلي عرياناً سواء قاعداً أو وقفاً على خلاف العلماء تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وذكرنا ما استدرقوه على المصنف لذلك من الصبي والمقره قال واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب من الذين لا يدخلون في الخطاب الساهي الساهي يقصدون به غائب العقل في وقت الخطاب سواء أكانت غيبته عميقة كالمغمى عليه أو خفيفة كمطلق السهو المغم عليه والساهي لا يدخلان في أسفات فمزد جماهير العلماء أن المغمى عليه لا يقضي الصلوات التي فازته فين إغمائه ونوطال سنين ومزهب بعض الشفعية التفريق ان كان قليلا فإنه يقضي وإن كان كثيرا فإنه لا يقضي لكن هذا الجنور أن المغمى عليه هذا الذي مثلا يقوم بعملية جراحية ويأخذ مثلا مرقدا او جنب فقالوا إن هذا لا يقضي الصلوات طبما كان مغما عليه فإنه لا يدخل في الخفاض أصلا وأذكر أنا تكلمنا في ذلك في هل يدخل النائم؟ نعم لا يدخل النائم لأنه محل هذا ومحل الخلاف من الأصوليين خلوط كبير النائم لذلك أيم يذكر هل النائم يدخل في الخطاب أم لا؟ هل فعله الصلاة على نور منه يسمى أداءاً أم قضاء وإذا خلاف الأصوليين في ذلك في درس سابق قال أما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب ثم ذكر مسألة أذرى يخلي في الأصوليون قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من مسلمين الآية جمهور الأصوليين أن الكفار ومغير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة فروع الشريعة لا أولا داخلة بين علماء أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة الذي هو الإسلام. كل الذين كفروا ينتهوا ويغفر لهم ما قد خلاص، كل كافر مخاطب شرعا بالإسلام لكن خلافهم في فروع الإسلام هل الكافر حال كفره مخاطب بالصلاة والصيام والحج والعمرة وعلى ذلك فماذا بالجمهور أنهم غير معنورين بالكفر بل إنهم مخاطبون بتلك الفروع وبما لا تصح إلا به أي الإسلام لأنه بلا خلاف إن انتثلوا تلك الفروع حال كفرهم لم تصح منهم يعني إن صلى هو فاحر إنه لا تصح منهم الصلاة طب أمال لما يقولون إن مخاطب بها بينما إن أباها لا تصح قالوا والتحقيق أن ذلك الخلاف أغلبه لفظي وهذا الكلام المحلي في شرحه على جمع الجوانا قال وبتحقيق أن أغلب ذلك الخلاف لغضي لأن جميع القائلين بمخاطبة الكفار أو غير مخاطبتهم يتفقون أنهم إن أدوها لم تصح منهم فهم في ذلك متفقون أما معنى تلامهم أنهم مخاطبون بها أنهم يعذبون عليها في الآخرة في لذليل الآية وما ومثل... سلككم في الزخل قالوا لم نكن من المصليين لهم كفار أصلا بذلك قال أنهم قالوا كنا نكذب بيوم الدين أي كفار هؤلاء ليس من أصلاة الموحدين بلهم من, من الكفار لكنهم ذكروا أنهم أخذوا بترك الصلاة وترك الصدقات بدليل أن كل العلماء الذين قالوا أن الكافر يخاطب بفروع الشريعة في أول كتبهم في الخروج يقولون مثلا شبوط الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخره فذكر الإسلام لأنه إن أدرى صلاة الكافلة وصفح منه فعلم ذلك أن مقصود الأصوليين غير مقصود الفطاه نعم هو عقب على كل شيء أمر به الشرع ولم يحققه ولكل منهي هي إنهى عنه الشارع وقع فيه لبصه إلى صفيه له دلالة تلك الآيات وقالت طائفة في الكلام المحلي في على الورقات، لا يخاطبون بها لأنها لا تجزئهم ولا تصح منهم لكن قبل الجمهور أظهر ولا يفهم منه أن الكافر يخاطب بالصلاة حال كفره لكن المقصود بمخاطبتهم بها أنهم عليها محاسبون مجزيون ثم ذكر مسألة أخرى من المسائل المهمة عند الأصوليين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. لو الكافر صلى لا تصح صلاته لكن أنظر المصنف ماذا قال هو مخاطب بسروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام إذا الكافر كي يمتصل فروع الشريعة يصدق بشيئيا أن يأتي بأصد الشريعة الذي هو الإسلام ثم يأتي بفروع الشريعة لأنه في الآخرة يحاسب على تركه أصدر الإسلام وهو التوحيد والنبوة وهو أصدر يحاسب على تركه فروع الإسلام لذلالة الآية إذن قلنا إن هو خلاص لفظ مدو السمرة لمدو السمرة لأنهم كلهم في الآخر يتفقون النالكية والشغرية والحنابلة قلوا الظاهرية أنه لو أن الكافر صلى لا بصح صلاة وأن الكافر لو حج ثم أسلم فكلنا قالوا تجم عليه حجة الإسلام ما حج خلاص طيب مسألة قال والأمر بشيء من عنده ضده هذه مسألة ما حل خلاف بين أصلي لكن دي مأننا ما في يعني لا يحصل ذكر الخلاس فالصحيح الراجح أن فعلا الأمر بالشيء نهي عن ضده وإن كان في تلك المسألة في تفريع طويل درجة أن الغزال في المستصفى ذكر خمسة أقوال عن الشافعية فقط في تلك المسألة هل هو نهي عن ضده أم لا هو نهي عن بعض أضابه ونحو ذلك لكن كلام المصنف هو صحيح المستقر عند الأصوليين فإنه إن قال قم فإن ذلك يحوي نهيا عن القعود لذلك استغرق البعض عليه أيضاً لأنه كان الأولى أن يقول والأمر بالشيء نهي عن أضبابه كلها الأمر مثلاً بالقيام هو نهي عن القعود وعن الجري وعن الانحناء وعن كل شيء فقال الأصب أن يقول الأمر بالشيء نهي عن أضبابه والنهي عن الشيء أمر برده النهي عن الشيء أمر بضبه كذلك على الستراب السادس يقولون الأصح أن يقول والنهي عن الشيء أمر بأحد أبضاده فقط فإن قلت لأحد لا تقم فإنك تكون ممتثلا لذلك النهي إذا جلست وإذا افجعت اي شيء سوى القيام اذا ما اي شيء امر لاحد اضاده فقط طالما انه يجي المنهي التي هو القيام فقم على و... ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فهذا دين عن عبادة غير الله مما لا ينفع ولا يضر وأيضا نهي عن عبادة غير الله وإن ظهر له نفع أو ضر لأنه صرام نهي عن شيء فإنه أمر بأحد أضابه فقط الذي هو عبارة الله وحدهم لا يقول إنسانه أمرني بألا أعبد الذي أن أترك عبادة الذي لا ينفع على ضر فأنا أعبد أن ينفعني مثلا لا لأن النهي عن شيء أمر بأحد أصباده فقط ثم قال النهي إن كان كثراً لا يصحي إسلامها لو قال الله أهل الله فقط طيب النهي قال والنهي استدعاء الترك بالقول يجب أنه الآن أنهى مسائل الأمر ثم دقنا في النهي النهي ضد الأمر قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد النهي عنه اتدعاء اي طلب بالقول اذا في الامر انه يصح بالفعل و بالخط هذا استدركوه على المؤلف هذا استدركوه على المؤلف ممن هو دونه اذا قلنا ثانية انه من جمهور الاسهولين الجويني ممن يشتريفون الاستعلاء في الامر والنهي نعم يجعل رأس صحيح ان شاء الله ازاك الله خيرا فإذا جمهور الأصوليين يشتلطوا في الأمر والنهي لاختعلاء في الآمر والنهي وهذا وصل على سبيل الوجوب ذكرنا أنه كان الأولى أن ذلك لأن هذا ما في الأحكام هو الآن يبحث في مباحث الكلام فالأحرى يتكلم عن مطلق الأمر ومطلق الوجوب ثم يتكلم عن تعري الأمر والنهي من القرائن فدل على الوجوب أو إلحاق القراء فيه سيدل على غير ذلك من إباحة وند يقول ويدل على فساد المنهي عنه وهذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين هل النهي عن الشيء يقتضي فساده هل النهي عن الشيء يقتضي فساده خلاف طويل بين الأصوليين من الوصولين قال النهي عن الشيء يقتضي فساده مطلقا ومنهم المؤلف ومنهم من يقول النهي عن الشيء لا يقتضي فساده يقتضي مغرب الاسم وبعض يقول النهي عن الشيء إن كان مقصودا به ناهية الشيء فإنه يدل على فساده مثال ذلك كله الصلاب لا نفاح إلا الولي وشان لا فالجموش لأنهم يقولون أن النهي عن الشيء يقتضي فساده قال النهي عن ذلك النكاح لا نكاح يقتضي فساده فهو فاسد أما الحنفية فإنهم يقولون أن النهي لا يقتضي الفساد إلا في مسائل قليلة قالوا لا نكاح إلا بوريه قالوا ذلك إنما يدل على وقوع الاسم مع صحة النكاح. لذلك أبو حنيفة لم يكن يجهل الحديث كما يعتقد البعض. الحديث عنده معروف، فهو ورد في كتب الحنفية. لا نكاح لكنه قلة نكاح أي كامل. لذلك أيضاً عند أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة ليست واجبة له. لأنه حديث لا صلاة لمن لم يقرأ يوم الكتاب. فعند الجمهور أن الصلاة فاسدة لأن المنهي عنه فاسد عندهم أما عند أبي حنيفة فإن المنهي عنه يقضي الإسم للفساد فإذا عرفت تلك الأصول فذكرت الدرس الأول أن من فوائد درس أصول الفقه أن تعرف أن اختلاف الفقهاء إنما هو ينتج لا عن هوى وتشاهي ولكن ينتج عن اختلاف اقتباسهم الأحكام من الأدلة فإذا عرفت ذلك أن تستغرب قول أبي حنيفة وعرفت مخرجه ويدل على فساد المنهي عنه ذكرنا مذاهب العلماء في هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟ نعم. ثم ذكر هو كده أنها النهي قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التشويه أو التكوين قال الأصليون وكذلك النهي كذلك النهي قد يأتي ويرد بغير معناه كالأمر ترسيق الأمر ويراد بها غير الوجوب ذلك عن طريق القرائن التي احتفت بذلك الأمر وتبين المراد به بالتهديد كقوله تعالى قل تمتعوا فان مصيركم الى النار هذا الامر للتهديد طب ما القرينه التي جعلتنا نقول ان الامر بالتمتع ليس على الوجوب قد يقول قال هذا امر الوجوب يجب على الكفرين تمتعوا ما القرينه في الايه هي قرينه لفظيه لا سيقيه وهي قوله تعالى فان مصيركم الى النار خلاص هذا على التهديد فإن مصيركم إلى النار هذه القرينة تبين معنى التهديد وكذلك الآية المظلومة التي يسدل بها الناس في قول كفري قل تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول هذا من قريك العقيدة وهذا خبل لأن الله عزالله لا يأمر الإنسان بالكفر حاشا ودركة تعالى قل من شاء فليؤمن هذا فعل وأمذن هذا فعل مضارع مقتل من دلام الأمر وهو من أساليب الوجوب كما قدمنا في برس الثالث إن من أساليب الوجوب غير فعل الأمر غير المصدر المؤول لفعل الأمر هو كما ذكرنا اليوم فقدوا ساعة من ساعة هو فعل مضارع الذي يجزم بلام الأمر فقاله تعالى فل يؤمن ومن شاء فليغفر من للتهديد من قرينا إنا أعتذنا للظالمين نارا الآن هذا يدل أن معنى الايه امنوا واخفروا كما تظل لا معناها بالتحديث آمن أو إن من لأن الله أعد له نارا. لا أن يقال أن الآية معناها لازلد أن يؤمن لازلد أن لا الأمر أيضا للإباحة في حللتم على قاعدة العلماء في أن الأمر بعد الحظر إنما هو للإباحة وكذلك في قوله تعالى فإذا مظهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله للإباحة لا للوجوب لن يوجد أحد من العلماء حتى الظاهرية إن المرأة حالة أو بعد تطهورها ولا وجود الصيد بعد التحلل من الإحرام أو التسوية ما, هو ما هي التسوية؟ التسوية أي بين الفعل والفرق كلهما سيان متساويان تفعل عسطر فقال تعالى فاصبروا لا تصبروا فاصبروا قولة ماذا للتسوية يستوي في حقهم الصبر على الصبر أو التكوين التكوين هو الإيجاد التكوين هو الإيجاد فقال تعالى كونوا قرادة خاسئين ما يقول أحد من الأمر هنا على الوجود. كونوا يعني هل سيكونون أنفسهم بل كونوا قرادة للخاسئين أي أن الله لنجل كونهم وأوجدهم وجعلهم قرادة وخنازير فكونوا هنا ليست للوجوب ليست أمرا الوجود ولكنها للتكوين. طبعا هذه أنسية فقط للقراء وإلا طبعا فهي كثيرة جدا ويقال في الله مثل ما يقال في فالأمر يكون منه ما يكون للتهديج ومنه ما يكون للتصفية ونحو ذلك مثل تصبروا أو لا تصبروا هذا فيه أمر نهي وكلهما لا يراد به لا الوجوب ولا التحريم ولكن يراد به التصفية إذن نفتك بهذا تكلمنا عن الأمر وعن تعريفه وعن اشتباط جمهور الأصولين العلوة للآمر وتكلمنا عن صيغته التي تذكرها المصنف وأنه مقفض بها التمثيل فتكلمنا الصيغة الأخرى التي تركها وهي فعل المضارع المقرون بلام الأمر وتكلمنا عن تجاربه عن القريدة وتكلمنا عن مسألة هل يخضي الأمر التكرار أم يكفي فيه مرة واحدة وتقرنا مسألة هل الأمر يقتضي الفوره أم يجوز فيه التراخي؟ وذكرنا مسألة الأمر بالفعل أمر بما لا يسمو إلا به لا يسمو الواجب إلا به فهو واجب فيها بين السبب الذي هو في الطوق والسبب الذي خارج الطوق وكلاهما لا يكلف به المكلف بالفعل والشرط إذا كانت الطقي في الصلاة إنه يكلف به وإن لم يكن الطقي فإنه لا يكلف به كما قال من أن الحج والنفاس لا يكلف به. وإذا فعل أخرج مأموره عن العهدى فقللنا في إنذائه وأنه لا يطالب بالقضاء ولا بالإعادة وذكرنا دخول المؤمنين والتدراك الصبي المؤمن والمكره وذكرنا خروج الساهي والصبي والمجنون من فروع الشريعة وذكرنا خلاف الأسوليين في مخاطبة الكفار بفروع الشرع وما إلا به. وذكرنا مساله الامر بالشيء نهي عن ضده او عن احد اضوابه فالنهي عن الشيء امر باحد ذكرنا ايضا مساله تعريف النهي ومساله هل يقتضي النهي الفساد هل خروج النهي فسادا من هي عنه وخلاف في ذلك وذكرنا خروج خروج صيغة الامر خروج صيغة الامر عن عصل معناها الى الاباحة والتهديد والتسوية والتكوين بقينة لغضية اي في الاية او في السياق لا في سؤال في موضوع الدرس غدا ان شاء الله ندوس العام والخاص فان شاء الله عز الله في اي سؤال ننظر ان شاء الله صد الأخي سنافي والله على وعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الفاضل وبارك الله فيكم الله. آه آه في حد إن شاء الله عنده سؤال إن شاء الله في موضوع الدرس أو في الدروس السابقة. في حد إن شاء الله عنده سؤال إن شاء الله في. موضوع الدرس او في الدروس السابقه بارك الله فيكم جزاكم الله خير طيب هيا ان طيب من على الله طيب هذا بس الآن بنتكلم عن الدرس ان شاء الله فإزاكم الله خير أخونا الكريم ومبارك الله فيكم يعني ننهي الدرس الخامس إن شاء الله والأنا في نفس الموعد إن شاء الله نعود أو نبدأ الدرس السادس إذا كان في في حيث تريد إضافتها شيخ مكتب لواحد إذا كنت تريد المايك أو ننتقل إلى سؤال الأخوة الأفراد في يعني غير مجال الدرس أصبر المايك معك ما يزكم الله خيراً. أنا كنت عارفاً من أن أقول لك سؤالاً طالب ليش سؤال فأنا أشعر سؤالا حتى يعني ما ندرس في نقاط يعني فنية. الدرس. مثلاً نسأل ما القرينة التي أوجدت عند العلماء؟ الأمر بتكرار فعل الصلاة م. شكالا موقوطة بس آيات أخرى خلاص في كل, الص... كل الآيات التي رتبت الصلاوات أنا مش عايز تقولي لمدة شدارة بس يعني أقن الصلاة لددوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن الفجر كان مشهول هذا من القراءة التي تدل على أن الصلاة متعلقتهم بأوقات معينة فيجب تكرارها في فك الأوقات صحيح طيب مثلا من الأمثلة من الأسئلة أيضا هل إذا صلى الكافر إذا صلى الكافر حال كفره ثم أسلمت الوقت هل يطالب بسرعه عند الصلاه التي صلاها أم تجزئه وينتظر الوقت الذي بعده يصلي مره اخرى نعم إذن لأن الصلاة حالك كفري لا تصح منه وإن كان مطالبا بها إذن وجب عليه أن يسلم أولا ثم يصلي لأن الإسلام شرط لوجوب الصلاة يجب عليها الصلاة يجب أن يكونها مسلما قبل كل الوقت نعم يعني إنسان كافر صلى الظهر لأول الوقت وإذا بيحصل إحنا عندنا سمعيدة وتذكروا من المسحكات المبكيات الوجل النصراني بيطلع المشهور ده اللي اسمه لويس فالمهم كان قاعد في جلسة مع مع بعض السواجر الإسلامية في مصر يعني فازدد المغرب فقطف معهم العصر بتعبيره كده المغرب قطف معهم المغرب صلى معهم سمحوه يصلي معهم فلازم رجل رغم مخاطبته بفروع الشريعه هتنصح منه الصلاه لا نصح خلاص ما دامنا السماحة ده برضو يدخل مع دعاه قوله تعالى من شاء فليؤمنه من شاء فليكفر عايز يكفر يكفر, يكفر. هذا من أقوى الدلائل العظيمة طبعا على أنه لا لا حد للجد في الإسلام. جل سيدنا عبد الله صلى طيب. أول شيء لقد الدرس النهاردة كان كان سهلاً يعني وكان يعني أزال عنكم بعض الإحباط من الدروس الثائرة. فان شاء الله زال يعني. ربنا يسهل لكم الأمور ويسندنا ذلك ما كان خيريا. طب الأخيل السائح